أحمد الانطاكي يرويها عنه أحمد بن أبي الحواري قال أحمد بن أبي الحواري بعد روايته لهذه الكلمة عن أحمد الانطاكي قال صدق والله أي في قوله من كان بالله أعرف كان من الله أخوف وأحمد الانطاكي رحمه الله هذا الواعظ له كلمة في هذا الباب نقلها عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء قال فيها ما أغبط إلا من عرف مولاه فهذه هي الغبطه حقا إنما تكون في من عرف مولاه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وحديثنا حول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى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 ونجاة له من الهلكة وضعف هذه المعرفة أو انعدامها هو هلكة العبد في دنياه وأخرى وعندما نأخذ أمثلة توضيحية لهذا الأمر مقتصرين على بعض الأمثلة التي تدل على ما سواها وترشد إلى غيرها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 الإمام المفسر أجمع أهل العلم على أن العلم بأن الله بكل شيء عليم أكبر زاجر وأعظم واعظ وفعلا إذا كان القلب تحضره هذه المعرفة فإنها تزجره عن كل ما لا يليق وأيضا تدفعه إلى الاقبال على كل حسن جميل ولهذا نرى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 وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سميع يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات بحيث لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وسأل الله كل تكلم منهم بلغته وكل منهم ذكر حاجته لسمعهم جل شانه أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة كما قالتم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فإذا أحضر القلب هذه المعرفة بأن الله عز وجل سميع وأن سمعه وسع الأصوات كلها ايليق بالعبد أن يسمع منه ربه ومولاه ما نهاه عنه ايليق بالعبد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 وأنه غفور رحيم وانه يقبل التوبة من عباده مهما عظم الذنب وكبر الجرم وهو القائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقد جاء في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها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 وصلت إلى المكان لاشتري وإذا بكلب صغير جرو ينتفض ويرتعد من البرد ويقول وقع في قلبي رحمه، له وقلت سأضحي بالخمر اليوم لأجله فذهبت واشتريت حليبا بالمبلغ الذي معي وأخذت الكلب وأدخلته في معطفي ودفيته، وأخذته إلى البيت وسقيته الحليب